I'm <laughs> going Oh, uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق كلامه على الصنف الأول من اختلاف التنوع فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفه ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث, في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحه وعلى الأبواب ستور مرخاه وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحه محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه الحمد لله صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله وعلى علي وصحبه ومنعه اكتدى بهداه تقدم ان الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن, التأ... أن الاختلاف من حيث نوعا اختلاف تنوع واختلاف تضاد وتقدم أن الغالب على اختلاف المفسرين هو اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد، واختلاف التنوع يقتضي أن كل من المخ المختلفين أو المختلفين مصيب وأنه لا منافاة بين أقوال اولئك المختلفين لا منافاة بينه وتقدم أن من أسباب اختلاف التنوع أن تكون أن يكون المسمى له عدة أسماء وكل اسم يتضمن صفة وهذا النوع من الأسماء تقدم أنها تسمى الأسماء المتكافئة بخلاف المترادفة والمتباينة. ومزل لهذا النوع من الأسماء عن المتكافئة بأسماء السيف وأسماء الرسول وأسماء القرآن وكذلك أسماء الله فهذه الأسماء مثل أسماء الرسول هي متعدة من حيث المسمى وهو شخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي مختربة من حيث ما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني والصفات فهو أحمد ومحمد وهو الحاشر والعاقب والماعي وهو البشير والنذير وهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم وهكذا او طول في اسماء الله فانها اسم اعلام وصفات ليس كما يقول المعطله كالمعتزله انها اعلام بعضها لا تدل على معاني وتقدم يعني ايضاح ذلك في اسماء الله يضرب الشيخ في هذا المقام مثلا من اختلاف المفسرين الذي منشأه اختلاف يعني تعدد الصفات واتحاد المسمى فيقول كاختلافهم في تفسير الصراط اهدر الصراط المستقيم اهدر الصراط المستقيم اختلفت عبارات المفسرين كما ذكر الشيخ هو القران يعني اتباع القران هو الاسلام هو الرسول يعني اتباع الرسول طاعه الله ورسوله هو, هو السنه والجماعه واتباع الكتاب والسنه يعني ما عبارات واحده المعده واحده كل الم... يعني كل هذه العبارات صحيحة والمقصود منها تع... يعني تعيين المراد بالصراط المستقيم ولكن كل عبارة لها دلالة واستشهد لهذا بحديث يعني من قال هو الصراط استدل واستشهد له بحديث علي بن أبي طالب الذي تقدم لفظه وأشاوى إلى من خرجه هنا وتقدم إنها ستكون فيتنا قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بتنا. قال عليهم قلت فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس هذا هو, هو الذكر الحكيم هذا الشاهد والنور المبين والصراط المستقيم هو الصراط المستقيم الذكر الحكيم النور المبين والصراط المستقيم هو الفصل ليس بالعدل ما تركه من جبار إلا قسمه الله ولم أفتغى الهدى من غيره ومن ابتغى الهدى من غيره عضلهما وكذلك أشار إلى حديث النواسي بن سمعان الذي سمعناه وفيه فالصراط هو الإسلام لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبه الصراط سوران وفي وعليهما وفيهما أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاه وداع يدعو فوق الصراط وداعي يدعو على عند رأس الصراط وبسر ذلك والشاهد أنه قال فالصراط المستقيم هو الإسلام اذا هذا اختلاف تنوع يعني من جاء هذا الاختلاف هو تعدد الصفات تعدد الأسماء لمسمى واحد الصراط المستقيم هو دين الله اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام هو اتباع القرآن هو طاعة الله ورسوله وأصل الصراط يعني هو الطريق وتقعدون تقعدون يقول عن إبليس أقدرن ان صراطك مستقيم لكن هناك ولا تبسدوا في الأرض بعد الساعة يقول في المقصود وتقعدون ولا تقعدوا بكل الصراط توعدون وتصدون ولا تقعدوا بكل الصراط كل طريق هذا صراط وكل ابن مقيم أن الصراط لفظ الصراط له خصائص أن يكون مستقيما وواضحا ومسلوكا وموصرا للغاية فلا يكون فالطريق لا يكون صراطا إلا هكذا إذا كان واسعا واضحا مسلوكا موصلا للغاية وهذا دين الله هو هكذا طريق مسلوق واضع ولله العام مستقيم وصل للغاية وهي مغفرة الله وكرامته وجنته نعم بعد الصنف الثاني أن يذكر كل, من أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأولي رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقه والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الاقاويل فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في إلا كلا إلا إلا إلا يعني من صور اختلاف التنوع أن يذكر كل مفسر فردا من أفراد المعنى ليدل على نوعه ويضرب الشيخ مثالا عاديا في الامور العاديه يقول كعجميا سأل سال عن الخبز ايش الخبز ايش فاشير إلي, الى رغي هذا ليس تفسيرا للخبز بعين هذا لا المقصود الإشارة إلى جنسه نوعه يعني كان يقول الـ الـ الخبز مثل هذا مثل هذا لكن قد لا يقول مثل هذا قد يقول ها هذا خبز وينتقل الشيخ ويذكر مثالا من اختلاف المفسرين على على هذا الوجه اختلافهم بذكر مثال يدل على نوع المعنى للآية فيستشهد بآية فاطر ثم بالغنا الكتاب الذين, الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات دين الله فب هذه الايه تصنيف الناس الى ثلاثه ظالم ومقتصد وسابق ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق من الخيرات الله فتجد بعض المفسرين ما يقول لك الظالم لنفسه هو الذي يترك الواجبات او بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات ويجيب بالطريق بالحج يعني بطريقة الحج والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات كما لك لا يعني من أكوان المسلمين يقول لك السابق هو الذي يصلي في أول وقت هذا مثال هذا مثال من سبقه والمقتصد هو الذي يصلي في اثناء الوقت لا في أوله والظالم هو الذي يصلي بعد خروج وقت الاختيار كما في العصر يصلي عند غروب الشمس الظالم نفسه تلك صلاه المنافق تلك صلاه المنافق يقعد يقعد يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان قام ففنقرا اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا هذا هذا تاخير الصلاه الصلاة إلى قرب الغروب مع أنه من أدرك ركعة من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس أدرك العصر لكن هذا يعني يسوق مع الضرورة كمرأة لم تطرئ إلا بعد صرر الشمس كنائم نام ولم يستيقظ إلا متأخر فانه اذا صلى ركعه قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاه في الوقت ويقول الشيخ ايضا كما لو فسر السابق والظالم والمقتصد بالمنفق وال وال وال وال وال والمرابي مثلا والعادل وذلك باقتصاره على المعامله الجائزه كالمداينه كما ذكر الله في اخر سوره البقره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كبدل عبه انبتت سبع سنبا الى قوله الذين ينفقون, في الس... الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربهم ولا قوم عليهم ولا يعذرون ايات كلها في ذكر المنفقين وما انفق من نبات دين او نذرتم من بين الله يعلم ان تقبل الصدقات هن عند ما من وما من خير فليانفسه يصفه وما تكون الا تقاوي لله وما تملكوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون الا فهذا يعني وصف المحسنين فهم بهذا من السابقين ثم ذكر حال المرابين الذين ياكلون الربا فهذا نموذج من الظالمين لنفسه ثم ذكر من ذكر المداينه بيع وشرا حلال يا ايها الذين امنوا لا تداينتم بدين الى اجل مسمى فهذا مقتصد لا متصدق ولا مرابي فهو مقتصر على المباح في معاملته هذا مثال لاختلاف التنوع في تفسير يعني هذه الآية وهو الاختلاف الذي منشأه ذكر بعض افراد النوع بعض أفراد الظالم بعض أفراد المقتصد بعض أفراد السابق إلا هذا اختلاف تنوع لا منافات فمنهم ظالم لنفسه يعني كل, كل الطاعات فيها هذه الانفاق الصلاة الصيام الذي يصوم رمضان على الوجه المشروع ويتزود من النوابل هذا أخذ منصيب من صفة السابقين ثم المفرد في, في فريضة الصيام ظالم لنفسه والذي يقتصر على صيام رمضان كذلك كالرجل الذي لما سأل عن صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وذكر الصلاة والصيام والزكاة ثم قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا عقص أليس يصير مقتصر, مقتصر لا أجيد على هذا ولا عقص الله نعم وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس لكن هنا عند في الحاشية كل كلها هي المش... المعروف انها نزلت في خولة كما عندكم بالحاجة؟ خولة امرأة أوس بن الصامت هذا من الصفور المعروف شكرا المحقق ذكر في نسخة الفتاوى نزلت في امرأة أوس بن الصامت يقول ولا ادري هل وجدها الشيخ بن قاسم هكذا أم عدلها والصحيح من حيث النسبة ما في نسخة الفتاوى فإن اوس بن الصامت هو زوج خوله بنت تعلبة نعم وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر وان قوله شهاده بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب ان قوله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللغض العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت امرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كيف هذا؟ كذلك يقول الشيخ من وجوه اختلاف التنوع ومما يوضح المراد بالآية ذكر سبب النزول ذكر سبب النزول. فإذا قال الصحابي او التابع هذه الايه نزلت في كذا فليس مقصوده ان الايه مختصه بهذا الشخص كما في هذه الامثله ايه الظهار نزلت في قوله امراه اوس بن الصامت ايه اللعان في عويمر وهلال وابن العدلاني وهلال بن أميس ايه الكلاله نزلت في جابر لا يقصدون ان الايه مختصه بهؤلاء الاشخاص وبقضاياهم بقضايا اولئك الاشخاص بل يريدون ان هذه القضايا هي السبب في نزولها سبب في نزولها وإذا اقتلف السبب وقد تنزل الآية لأكثر من سبب فلا يكون ذكر هذا لسبب وهذا لسبب آخر لا يكون اختلاف توالد هل تكون الآية قد نزلت في هذا وهذا وسعيتي أن الشيخ يقول لهم عبارته تارة يقولون إن الآية نزلت في كذا في من فعل كذا أو ترك كذا أو قال كذا وهم يريدون إن الآية نزلت في بيان هذا الحكم حكم من فعل ذلك مطلقا وقد يكون هذا الشيء ليس هو السبب بل يريدون ان, إن الايه تعم وان حكمها يعم هذا النوع او هذا الشخص ولا يلزم من يكون ما ذكروه في قوله ان الآية نزلت في كذا ما يلزم من يكون هذا السبب واحتمل ان يكون ان الآية نزلت بسببه واحتمل انها انها ما ذكر ليس هو السبب لكنها نزلت في بيان هذا الحكم الذي يتناول هذه الصوره أو هذه الحاله وينبه الشيخ في هذه الجمله انه باتفاق اهل العلم ان نصوص القران وعمومات القران ليست مقصوره على أعيان ما نزلت أو من نزلت فيهم بل يعني اختلف العلماء هل يعتبر في عمومها اللفظ أم يعتبر في عمومها نوع السبب الذي نزلت فيه وهناك عبارة إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن أن العلم يقول إن العبرة بعموم اللفظ مطلق ولا ولا تقتصر على نوع سببها ومن معني وب... و وبالاجماع انها عامه في نوع ما نزلت فيه ف... فيقال انها نزلت وما نزلت ان حكمها شامل للسبب الذي للسبب المعين الذي نزلت فيه ولكل ما كان بمنزلته ولكل من كان بمنزلته فآية اللعان نزلت في فلان وفلان وليست خاصة بهم بمعنى أن حكما مختص بهم فلا فلا عموم لمعناها بل إنها نزلت في بيان حكم من رمى زوجته والذين يرمون ازواجهم هذا العمر والذين يرمون ازواجهم ولن يكون لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الى اخر الايات اذا هذه الايه ليست خاصه بعوي العجلان العدلاني وهلال بن هميه امراسه لا لكنها عامه في كل من رمى زوجته بالزنا والذين يرمون ازواجهم وهكذا القول في نظائر هذه الايه نزلت ايه الكلاله في جابر بشأن جابر و وإخوته أخواته وإخواته استفتونا فقول الله يفتيكم بالكلالة ليست خاصة به بل هي عامة في كل من كان وارثه كلاله أو من كان كلاله والكلالة هو من لا ولد له ولا والد ذكر هذا ضابطها عند اهل العلم ولد توفي وليس له ذريه لا بني ولا بنات وليس وليس له اب ولا جد انما له اخوه فورا فالذي باخوته هم ورثته فإن, فان لم يوجد الا اخت له مثلا شقيقه او لي فلا نصب فان كانت اثنتين فلهم موت فإن كانوا متنوعين رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنت تفصيلا نعم بعد. قال رحمه الله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية نعم. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد بالله هذه جملة معترضه يقول أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الايه هذا صحيح يعني يعرف إني ان الايه نزلت لبيان حكم هذه الحاله وهذه القضيه ويوضح الشيخ ذلك فان العلم بالسبب يعين على العلم بالمسبب علمه المسبب ويضرب يا على مثلا يقول ان اليمين مثلا اذا لم تكن للحالف نيه يعني المعول في اليمين من حيث يعني الحنس وعدمه يقول المعول على نيته فإذا لم تكن له نيه فانه يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها لمعرفه مراد الحالف يرجع إلى سبب يمينه لما حلف ما الذي هيجه هيجه على اليمين فهذا يعين ويرجع إلى السبب يعني مثلا إنسان حلف لا لا يعطينا فلانا كذا ولم يكن له نيه في يعني من جهه من جهه هذا الشخص فيرجع الى الباعث ما الذي جعله يا يعني؟, يعني انه قيل له انه فقير يعني لم يحدد هدية او صدقة او ما اشبه ذلك لكن الذي جعله انه ذكر له انه كذا وكذا وكذا فيعلم ان الذي هيجه لحاله بان يعطيه هو ما ذكر له من علم فيعلم انه اراد الصدق انه اعطاه أطأ صدقه لا هديه نعم وقولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد يراد به ثارة أنه سبب النزول، ويراد به ثارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية عنا بهذه الآية كذا، وقد تنازع العلماء هذا و... هل سبقت الإشارة إليه آنفا؟ يعني ثارة يقول بعض الصعاب أو التابعين المفسرين الآية ندرت في كذا. هذا لفظ محتمل قد يريد به فعلا ان الايه سبب نزولها هذا الامر وتاره وقد يريد به ان الايه معناها يشمل وان هذا الامر يدخل في معناها فيكون قوله هذه الايه نزلت في كذا يساوي عنا الله تعالى بهذه الايه كذا يكون مجرد تفسير انها نزلت في بيان هذا الحكم فلفظة نزلت الآية في كذا لفظ محتمل محتمل أنه يريد ذكر سبب النزول وقد يريد به بيان معنى الآية وما تتناوله بخلاف ما لو قال إنه حدث كذا وكذا وكذا حدث كذا وكذا ونزلت الآية فهذا نص في أن هذا الأمر يعني إن الآية نزلت لهذا السبب فذكر الحادث وذكر الواقعة وترتيب نزول الآية عليه هذا نص في سببية هذه القضية لنزول الآية بغلاب اللغض الأول نزلت الآية في كلام هذا لفظ محتمل أن يراد به بيان سبب النزول أو بيان ما يدخل في معنى الآية نعم وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر, كما يذكر السبب الذي أنزلت لاجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم, كل فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند المسند هو المرفوع المسند في اصطلاح المحدثين هو المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اذا قال الصحابي حدث كذا وكذا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الايه هذا في حكم المسند هذا مسند المرفوع مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام اما اذا قال نزلت الايه في كذا فهذا محل خلاف منهم من يجعله من قبيل المرفوع فيعتبره تفسيرا مرفوعا يعني منسوبا بمنزلة يعني ما منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة المسلم أو هو من قبيل المسلم ومن من يقول لا إن هذا من تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع يذكر الشيخ ان البخاري يختار الأول أنه يدخله في المسند أعد وقد تنازع وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا انظر للعبادة نزلت هذه الآية في كذا ما ذكر حادث ولا شيء نعم هل يجري مجرى المسند كما يذكر, الس... كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند ليس بمسند يعني ليس بمفوعه نعم فالبخاري يدخله في المسند، no. وغيره لا يدخله في المسند. No. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. واضع. No. Wow. <تصفيق> وإذا عرف هذا، فقول أحدهم نزلت في كذا. لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال كما ذكرناه في التفسير بالمثال, في التفسير بالمثال إذا قال الصاحب أو التابع نزلت الآية في كذا علمنا ان هذا اللفظ محتمل فقد, فقد تكون الآية نزلت في على سببين وقد لا ي... وقد يريدون إن الآية من الآية هي عُم أو فلا منافاة بين القولين لأن الآية تعمهما أو تكون قد نزلت ب... ب... لسببين أو على سببين فيكون هذا كله من قبيل اختلاف التنوع. نعم وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجره وذكر الآخر سببا فقد, يم... فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب أو هنا مما يحدث أن يقول قائل نزلت آية الدعاء في هلال ابن ومي ويقول آخر من الرواة نزلت في عويم العدلان وامرأة فيقال إذا اختلف الصحابه في سبب نزول الآية فهناك احتمال قد يقال إنه إنه حدث السببان فنزلت الآية يعني جاء عوامل العجالي وذكر ما ذكر من حال امراته ثم جاء هلال ابن اميه وكذلك ثم نزلت الآية فمن قال إنها نزلت في هلال فهو صادق ومن قال إنها نزلت في عوامل فهو صادق لأن الآية نزلت بعد الحادثتين يعني نزلت للسببين وقد لا يتعد هذا فيقال في الجمع بين الاخت... المخت... بين القولين إن الآية سورة أو الآية نزلت مرتين ولا أذكر آية إن قالوا فيها أنها نزلت مرتين إلا الفاتحه قيل إنها نزلت بمكة و... وقيل إنها نزأت بالمدينة فقيل إنها نزلت مرتين نعم هل عندك مثال ل... حل... مثال لآية النزأت أو قيل فيها إنها نزلت مرتين ما عندكم من الشيخ محمد شرف بس الفاتح شغله ما فيه ها من هو اللي ذكره بس مم. نعم الحسنى وهذاان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. هذا هذا الآن كتلخيص لما مضى نعم هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف نعم. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال, وليال عشر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تاره وهذا تاره وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكيه والشافعية والحنبليه وكثير من أهل الكلام واما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجوده عنهم ويجعلها بعض النهار هذا أيضا نوع من اختلاف المفسرين سوى ما تقدم يقول الغالب هناك ان الغالب من اختلافهم اختلاف التنوع هو يعني تعدد الاسماء مع اختلاف الصفات او التفسير الآية ببعض افراد ما تدل عليه بذكر المثال وتبع ذلك ذكره لتعدد اسباب النزول فهنا يقول إنهم ايضا من اسباب اختلافهم أن يكون اللفظ مشتركا او متواطئا المشترك يريدون به المشترك اللفظي والمتواطئ هو المسترك المعنوي ويتضع الفرق بالمثال المسترك اللفظي هو ما اتعد لفظه واختلف معناه مثاله العين العين العين هذا اللفظ يطلق ويراد به العين الباصره والعين الجارية والعين اللي هو الجاسوس والعين الذي هو الذهب اذن العين لفظ مشترك اشتراك لفظي ومثله المشتري يطلق على المشتري السلعه المبتاع ويطلق على النجم من النجوم يسمى المشتري معروف هذا اشتراك لفظي و واما المتواطئ فهو الاسم العام الذي تحته افراد فيشترك أفراده في لفظه ومعناه مثل الانسان الانسان لفظ يشترك في جميع الاناث جميع الناس هذا لفظ م... متواطئ وقد يسمى مشترك معنوي ومن الألفاظ التي جاءت في القرآن واختلف في تفسيرها واختلف في تفسيرها بسبب الاشتراك اللفظي قسورة وعسعس فالقسورة فسر بالصياد الرامي وفسر بالاسد لأن قسورة جاء في اللغة اطلاقه على الاسد واطلاقه على الصياد فرت من قسوه وكانهم حمر مستنفرة فرت من قسوه وكذلك قوله تعالى والليل اذا عسعس قيل اقبل وقيل ادبر اذن عسعس لفظ مشترك بين الاقبال والادبار فمن هذا الاختلاف هو الاشتراك في اللفظ اشتراك المعنيين في اللفظ ثم المشترك اللفظي يعني كقاعدة عامة يعني اختلف في ذلك المفسر يعني العلماء قيل إنه يجوز حمل المشترك على معنيه وقيل لا يجوز وفي, الحق وفي الحقيقة إنه تارة من الممكن حمله على معنيه وتارة لا يمكن حمله على معنيه ففي مذر قسورة وعسعس ممكن لان كلا من الاقبال والادبار في الليل قد اقسم الله به فقال سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى هذا اقبال اليس هذا لا وفي الايه الاخرى والليل اذا أدبر اذن الله اقسم بالليل مقبلا ومدبرا اذن فقوله والليل اذا عسعس عس ممكن حمل هذا اللفظ على المعنى والليل اذا عسعس يعني اقبل واذا ادبر كذلك وقد يترجح تفسير عسعس باقبل لانه اتبعه بقوله والصبح لكن حتى هناك والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر يعني اقسم بالليل في ادباره والصبع باسفاره وهما متلازمان اذا ادبر الليل اسفر النهار واذا اقبل الليل ادبر النهار وهكذا اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا فقد افطر الصائم وهكذا القسوه يعني كل منهما تفر منه الحمر المستمتع الصياد والاسد وقد لا يتاتى حمل اللفظ المشترك على معنيين لان احدهما لا يليق بالمطار ما يصح يتعين حمل المشترك على أحد المعنيين فقط ولا يمكن الله اكبر الله اكبر نعم أعيد فقرة بس كيف العلماء فيه حمل مشترك هو؟ فمثل هذا قد فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تاره وهذا تاره. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبليه وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ, اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح اللفظ المتواطئ اسم عام يسترك فإذا أمكن حمله على عمومه فهذا هو الأصل ما لم يدل دليل على أن هذا العام اريد به الخصوص نعم فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني نعم ثم قال رحمه الله ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. نعم. الله إليك سائل يسأل يقول قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عن الآية في آخر سورة الأعراف نزلت في الصلاة اجماعا هل يعني ان الانصات خارج الصلاه لا يجب هذا لا معناه هل معناه يعني ما يجب الانصات لكن لا يجوز اللغو اذا قرأ قارئ لا يجوز اللغو والكلام يعني يعني اما ان يكون القارئ نفسه ينظر من الوارد يعني الوارد القارئ ولا المتحدث لو قرأ القارئ ونحن في هذا الدرس ماذا يكون من هو الذي ينبغي له أن يطرق ها؟ القارئ يقرأ سرا أما أنه يقرأ بصوت ما ينزمنا أن ننصت له لأنه وارد علينا لكن لو جئنا وهو يقرأ ليس لنا ان نتحدث لأن هذا فيه يعني نوع من الاعراض عن القراءه وفيه نوع من التعدي عليه لانه كان سابق لنا الا ان يكون المكان ايضا مشترك كالمسجد لكل فيه حق انا اريد اصلي وهو يقرا يلزمني ان اترك الصلاه ليستمع قد احتاج الى ان اذاكر اقرا في كتاب ما يجب عليها ان نستمع عليها أنا. لكن اذا لم يكن هذا ولا ذاك فترك الاستماع قد يكون عن اعراض هذا لا يجوز اعراض وعدم يعني احترام من القران وعدم مبالاه وقد, وقد يقترب لهذا اللغو قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه اما الوجوب الوجوب المتحتم فهو في الصلاه كما قال الامام احمد هذا معنى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحموا وفسروها ايضا بالقراءه في, في الخطبه لأنه جاء في الحديث الذي يتكلم يوم, يوم الجمعه والامام يقطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفاره نعم أحسن الله إليك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلم الله أني احبك في الله أرشدنا, أرشدنا حفظك الله على كتاب يعيننا على معرفة أسباب النزول لا إله الله في كتب لا لا في أسباب النزول، الله في كتاب السيوطي أسباب النزول، وليغيره، وفيها ثم إن أسباب النزول أيضا مبينة في التفسير، من التفسير من كثير، تفسير من كثير حافل بذكر أسباب النزول. هذا عادة في المفسرين أن يذكروا إذا ذكروا تفسير الآية إذا كان لها سبب نزول سواء كان يعني صحيحا ثابتا أو إنه جاء بروايات يعني بأسانيد فيها ضعفة وفيها مقال فإنهم يذكرون سبب النزول نعم أحسن الله إليك يقول عند أحد المذاهب لا يصلون العصر إلا قبل غياب الشمس فهل من صلى هكذا يدخل في الآية ثم أورث الكتاب؟ نعم ظالم أو لا, لا. اليوم بتأخير الصلاة عن وقت الاختيار نعم <تصفيق> شيخنا الكريم أحسن الله إليك هل إطلاق لفظ اللواط صحيح حيث أنها نسبة إلى اسم النبي لوط عليه السلام؟ نعم هو التعبير الشرعي هو فعل قوم لوط من فعل فعل قوم لوط ما يقال إنه فلان لكن هذا جاء على الألس كثيرا فلان نوطي نعوذ بالله عبر عنه باللواط فلو طبيب وليس هذا نسبة إلى لكن التعبير عن الفعل بأنه من وجدتموه يفعل فعل قوم يوسف نعم أحسن الله إليكم هل الأشاعرة او بعضهم يثبتون أكثر من الصفات السبع والله يرعاكم يمكن يعني بعضهم والكلام في المتأخرين وإلا قدماء الأشاعرة قدماء أصحاب أبي الحسن الأشعري يثبتون كثيرا كثير من الصفات لكن دائماً اذا ذكر الشاعر يقصد متأخروهم متأخرون قدماءهم كالبايع وغيره حينما يثبثون كثير من الصفات نعم أحسن الله إليك يقول ما حكم تصوير وعرض ومشاهدة تصوير وعرض ومشاهدة ما يسمى بإفلام الكرتون أنا والله ما أتصورها جيدا لكن عندنا تصوير ذوات الأرواح حرق بس هذا الإجمال لك لكنني في العقلية ما أتصورت تستطيع أن تفسرها فيها زيد موش في في هي في الأمركز كيف؟ الثامة قلت تعرض في الفيديو وأصلها صور مرسومة باليد متتابعة ولا لك الصور أيش حيوانات حيوانات أو, أو يعني بني آدم يعني حق الذي يجع ما الذي يجب السؤال عنها؟ حرام لا يجوز تصويرها ولا ولا عرضها نعم ما الله اليك يقول ما حكم تقبيل الحجر الاسود في غير الطواف ما أعلم انه يشرع استلام الحجر الا في الطواف نعم الرسول عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع لما طاف طواف القدوم وصلى الركتين عاد فاستلمه بس واحد من توابع ذلك الطواف اما اذا كان لا هو طائف ولا شيء ياتي ويقبل لا ومثل الركن الاخر هل يستلم في غير الطواف الركن اليماني وتستلمه بيدك بدون طواف لا استلام الركنين اليمانيين هما من سنن الطواف فلا تفعلان الا في الطواف كما ان السعي بين الصلاه والمروه من هو من مناسك الحج والعمره فلا يفعل الا في الحج والعمره كالوقوف بعرب نعم أحسن الله إليك يقول ما الفرق بين المزعفر والمعصفر وما هي الثياب المحرم لبسها من حيث اللون المزعفر المصبوب بالعصفر وهو يصبغ احمر وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فأنكر عليه وقال أمك امرتك بهذا وأنكر عليه حتى أنه ذهب ليحرقهما وربي الله عنه وان الزعفران ذا الظاهر صبغه اصفر والمحرم ولبس الاحمر القاني هذا جاء النهي عنه في فيما ما نهى رسول الله عليه المياف الحمر اما اذا كان الاحمر فيه خلط نوع مثل بياض ألوان أخرى ثلاثه سبيعة مثل السمرة التي تلبسون الآن من ليست حمرا خالصة ليست حمرتها خالصة بل فيها الخطوط خطوط بيضة وإن كان الإسم قالوا آح أحمق وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وعليه فلة الحمراء قال العلماء ان هذه العلة ليست حمراء قانية حمرة خالصة لا بل إنها معروفة عندهم إنها حل حمراء من كم طولنا الشمغة الاحمر الشمغة الأحمر وأما الصمرة فلا أعلم مانعا منها إلا أن يكون فيه شهرة أو تشبه نعم يقول يا شيخ أنا مصاب بالوسواس في من خلق الله ولكني أريد حلا في, في من خلق الله نعم أمن بالله علاجك أن تستعيذ بالله من الشيطان إذا خطر بقلبه وأن تعرض عن الوسواس وأن يعني تقول أمنت بالله ورسوله وتعرض أهم يعني من أهم ما يكون أن تعرض لا تس لا تستقبل هذا الخاطر ولا تفكر فيه ولا تقف معه أعرض عنه وأشقل نفسك بخير بعمل ديني أو دنيوي هذا هو الحل الرسول سئل عن مثل هذا فقال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله وقال فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي انتهي اترك نعم لا حول ولا قوة إلا بالله سهل إليك يقول يا شيخ هل صلاة مسبل الثوب لا تقبل وهل الحديث في إسبال الثوب صحيح وما مدى رفع الثوب رفع الثوب الواجب فوق الكعب هذا هو الواجب وإذا رفع أكثر يكون أفضل إنه أبعد عن الحرام واما صحه الصلاة المسبل فلا الحديث الوارد في هذا لا اعرف لا تتولى أعرف ولا اذكر كلام اهل العلم في في حكمه وفي دلالته نعم لعل يتيسر تحقيق في هذا نعم احسن الله اليك يقول صليت تحيه المسجد عندما دخلت الى المسجد بعد صلاه العصر وقرات ثمنا في الركعه في الركعتين فلما انتهيت قال لي من بجانبي لماذا تطيل الصلاة في وقت النهي فهل تطال الصلاة في أوقات النهي أم هذا مكروه الله هذا معنى عجيب ماهر مكروه يجب أن نعلم أنه, أنه لا يجوز قصد المسجد من أجل أن تصلي التحية لا يجوز أن تقصد المسجد في وقت النهي لتصلي التحيه فهذا نوع من الاحتيال على الحرام لكن لو جئت للمسجد لو جئت للمسجد لتنتظر الصلاة أو لتقرأ او لغير ذلك او لطلب علم او تذاكر في علم ثم صليت تعية المسجد فلا باس من اطالتها لا على دليلا يدل على انه يجب تخفيفها انه يجب تخفيفها ماذا يعني تعية المسجد تصلى قد يطول فيها وقد تخفف قد يطول فيها وقد تخفف ولكن يعني ما ذكره هذا المعترض يعني أجد له في الجملة يعني هذا من الصلاة في وقت النهي وذا السبب يقتصر فيها على ما يكفي ويحصل به تحيه المسجد والغالب والأصل في صلاة النهار هو التخفيف الأصل في صلاة النهار هو التخفيف هذا هو وما ذلك لا أقول إن الإطالة في تحيه المسجد في وقت النهي أنه حرام لكن أقول الأولى عدم الإطالة نعم، صلى الله عليك يقول قول مجاهد لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر هذا قول ابن عباس قال ابن عباس نعم هل هذا على إطلاقه نعم لا وذ إن المستعيا فوتوا وما يفوت منهم والمستقبل أسوأ المستقبل أسوأ حكينا. لا شك إنه إن, إن كل من الأمرين سبب للحرمان والاستكبار هذا قبيح والاستحياء لا يليق، ولكن قد يستعد الانسان ويستنيد في بعض الأمور كما استحيى عليه رضي الله عنه أن يسأل النبي وإستنب المقداد من الأسوأ نعم ان الله اليك يسال عن صفة الكحل للرجل وهل وهل هي من السنة؟ لا من العاده الكحل للرجل عاده من العوائد فقط نعم ويسال عن حديث من قرأ الواقعة كل ليله لم تصبه فاقه ابدا الله الغالب فيها الضعف نعم وهذا السؤال الاخير يسال عن قنوت النوازل وهل يقنط لاهل فلسطين الله المستعان قالت هم كانت والنزل مداها طويل والدعاء لله الحمد أبو يعني أوقاته كثيرة وواسعة نعم نسأل الله أن ينفس كربهم وكرب غيرهم لا حول ولا قوه